وأزرف في الجنة للمستقيم وبرز في الجحيم للغامين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكذبوا فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تَلَّاهِ إِن كُنْ مَادَى فِى ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضْلَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَرٍّ ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة من المؤمنين إن في ذلك لآيته وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح.